وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُهَادِنُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مديريها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون